وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِذْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيمٌ وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي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 أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وَيَوْمٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ٰخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مضرين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 وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّهَا إِلَّا مُوتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ صادقين اهم خير ام قوم تبعوا والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا عبث ما خلقناهما بالِالحَ وَ أَكقَهُم لا يَلَم